يا ما داعي في صلاتي للي ماخدك الغلاتي يا ما داعي في صلاتي للي ماخدك الغلاتي والظلال همي وضي وهم كل شيء بحياتي والظلال همي شيء بحياتي وهم شيء بحياتي يا حلو طرته جيهم ويا حلو نبره حكيهم يا حلو طرته يا بشر مدري شواصف الله يا عمري عليهم يا بشر مدري شواصف الله يا عمري عليه كل غلاتي يا ما ادري في صلاتي للي ما خدك الغلاتي والغلال همي وضي وهمك كل شيء حياتي والغلال همي كل شيء حياتي وهمك كل شيء حياتي يا كبر حظي معاهم يا كثر فيني عطاهم يا كبر حظي معاهم يا كثر فيني عطاهم والله يا عالم أحدهم حب من خالص غلاهم والله يا عالم أحدهم حب من خالص غلاهم يا مدعي في صلاة حياة للي ما اخذك الغلاطي يا ماجعي في صلاتي للي ما اخذك الغلاطي والغلال مني هبوي فسع态 والغلال مني هبوي وهم كل شي في حياتي وهم كل شي في حياتي جاهلا بالتشهر يا هلا باللي كرموني يا هلا باللي عطاني يا هلا باللي كرموني يا هلا بقلبي وروحي وان بغيت في عيوني بغيت عيوني صلاتي للي ماخذك الغلاتي يا ما جاي بي صلاتي للي ماخذك الغلاتي والغلال <سؤال> امي وامي وهم كل